القاعدة الثانية العبادة لها ركنان الركن الأول غاية المحبة والركن الثاني غاية الذل قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد العشرين من مجموع الفتاوى فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية الذل لله وقالت تلميذه رحمه الله في نونيته وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى قامت القطبان إذا هذه هي العبادة العبادة في أصل معناها في اللغة تدل على معنى اللين والذل كما تورد على هذا أهل اللغة كابن فارس وغيره يقال طريق معبد أي مذلل قد وطأته الأقدام فالعباده إذن فيها ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعاده الذل لا يليق بالعبد غيره فما لبس العبد فما لبس العبد ثوبا اكمل عليه ولا أحسن ولا ابهى من ثوب العبوديه وهو ثوب المذله الذي لا عز له بعيره انتهى كلامه رحمه الله لكن هذا القدر لا يكفي في ثبوت وصف العبادة حتى يجتمع إلى هذا حتى الى حتى يجتمع الى هذا الذل المحبه بل لا يكفي ذلك حتى تجتمع غايه الذل مع غاية الحب لله سبحانه إذن الذل وحده ليس عبادة والمحبة وحدها ليست عبادة إنما تكون العبادة إذا اجتمع غاية الحب مع غاية الذل وذاك ما لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى فمن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له ومن أحب أحدا ولم يخضع له فإنه لا يكون عابدا له إذن لا يكتفى بأحدهما في عبادة الله سبحانه وتعالى بل يجب أن يكون الله سبحانه أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا هو جل في علاه وتفريعا على هذا أنبه إلى قاعدتين مهمتين في هذا الباب القاعدة الأولى كمال المحبة يستلزم كمال الطاعة أي أن من كانت محبته لله تامة كانت طاعته لله كاملة بحسب محبتك لله سبحانه تنبعث جوارحك وينبعث قلبك ولسانك في طاعة الله سبحانه وتعالى إذن متى ما كانت محبة العبد لربه بالغة للغاية فكان أحب إليه من كل محبوب فإن هذا يقتضي كمال الطاعة والإقبال إلى ما يحبه سبحانه وتعالى القاعدة الثانية أن كل من أحب شيئا الهاه عن طاعة الله أو أوجب له البخل بما أمر الله به فإنه قد وقع في شعبة من الشرك وعبودية لغير الله انتبه لهذه القاعدة وتأملها ملياً واحفظها عن ظهر قلب فإن المقام مقام عظيم الأصل في هذا الباب أن القلب يستغرق فيما يستولي عليه من محبوب أو مخوف ولذا قال سبحانه وتعالى عن الكفار بل قلوبهم في غمرة من هذا وقال سبحانه فذرهم في غمرتهم حتى حين لأن قلوبهم قد استولى عليها غير حب الله سبحانه والإخلاص له والخوف منه ففعل بهم, ففعل بهم فعل الماء الغمر فغرقوا في ضلاله وعماية وعليه فكل من استولى عليه شيء الهاه عن طاعة الله سبحانه وشغله عن الاستجابة لأمره أو كان سببا في أن يبخل بما أوجب الله عليه فليعلم أنه قد وقع في شعبة من شعب الشرك وذهبت شعبة من عبودية قلبه لغير الله سبحانه وتعالى وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث المتفق عليه تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصه إن أعطي رضي, إن أعطي رضي وإن لم يعط سخر تعس تكس، وإذا شيك فلن تقش هذا عبد للدرهم وللخميصة وللخميلة وواقع في ذاك البحر الذي تكلمنا عنه وهو بحر الشرك الذي فيه أشياء كثيرة خفية وفيه أشياء كثيرة جلية حتى إن الإنسان ربما يكون واقعا في الشرك بسبب درهم أو بسبب ثوب يلبسه يكون عبدا وخادما له بدل أن يكون الثوب هو الذي يخدمه فهذا من أنواع الشرك الأصغر التي يقع فيها كثير من الناس لما؟ لأن هذه الأمور الهته عن طاعة الله حبه لها واستغراقه فيها واستيلاؤها عليه أدى إلى أن تزاحم محبتها محبة الله سبحانه وإلى أن يقعد بسبب ذلك عن طاعة الله سبحانه، فكان هذا نوعا من الشرك بالله جل وعلا. كانت ثمة مشاركة، وكانت ثمة مزاحمة. إن الواجب أن يكون القلب سالما لله سبحانه وتعالى، وهذا هو حقيقة الإسلام. الإسلام أن يسلم القلب لله وأن يسلم عما سوى الله، فيكون لله. كما يكون بالله إن هذا هو المسلم حقا لكن ذاك الذي جاء في الحديث قد صار عبدا لدرهم أو لخميصة أو لغير ذلك فكانت مزاحمة في قلبه فوقع في شعبة من الشرك وهذا يرعاك الله ينبهك إلى أن المعاصي ذات خطر عظيم فإن التعلق بها والإصرار عليها ربما أدى بالعبد إلى أن يتعلق قلبه بها تعلقا شركيا وربما ارتقى والعياذ بالله إلى أن يقع في الشرك الأكبر ولذا كان السلف رحمهم الله يقولون المعاصي بريد الكفر وربما قالوا المعاصي بريد الشرك أي أنها قد توصل إلى الشرك إذا هذا المقام مقام عظيم لا ينج منه إلا من حقق التوحيد لله عظم تعظيمه لله وكملت محبته له وكمل خوفه منه وكمل رجاؤه فيه وهذا الحديث الذي وهذا الحديث الذي سمعت ينبغي أن تضعه نصب عينيك وأن تفتش عن نفسك ربما يكون الإنسان واقعا في بحر من الشرك. دون ان يشر والله المستعان